أَإِذَا كُنَّا تُرَابًا أَإِنَّا لَفِي خَلْقٍ جَدِيدٍ أُولَئِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا بِرَبِّهِمْ وَأُولَئِكَ الْأَغْلَالُ فِي أَعْلَاقِهِمْ وَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ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 إنما أنت منذر ولكل قوم هاد الله يعلم ما تحمل كل غنثى وما تغيظ الأرحام وما تزداد وكل شيء عنده بمقدار عارم الغيب والشهادة الكبير المتعال سواء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 حتى يغيروا ما بأنفسهم وإذا أراد الله بقوم سوءا فلا مرد له وما لهم من دونه موال هو الذي يريكم البرق خوفا وطمعا وينشئ السحاب الثقال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 والأرض طوعا وكرها وظلالهم, وظلالهم بالغدو والآصال قل من رب السماوات والأرض قل لله قل لا فاتخذتم من دونه أوليان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 اوزل من السماء ماء فسالت اوديه بقدرها فسالت اوديه بقدرها فاحتمل السيل زبد الرابيا ومما ينقذون عليه في النار ابتغاء حليه أو متاع زبد مثله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 وَالَّذِينَ لَمْ يَسْتَجِيبُوا لَهُ لَوَنَّ له لَهُمْ مَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا وَمِثْلَهُ مَعَهُ لَفْتَدَوْا بِهِ أُولَئِكَ لَهُمْ سُوءُ الْحِسَابِ وَمَأْوَاهُمْ جَهَنَّمُ وَبِئْسَ الْمِهَادِ أَفَمَن يَعْلَمُ أَنَّ مَا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 ويخشون ربهم ويخافون سوء الحساب والذين صبروا بتغافوجي ربهم وقاموا الصلاة وانفقوا مما رزقناهم وانفقوا مما رزقناهم سرروا علانية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 افَلَمْ يَيْأَسِ الَّذِينَ آمَنُوا أَن لَّوْ يشاء اللَّهُ لَهَدَى النَّاسَ جَمِيعًا وَلَا يَزَالُ الَّذِينَ كَفَرُوا تُصِيبُهُ بِمَا صَنَعُوا قَارِعَةٌ أَوْ تَحُلُّ قَرِيبًا مِّن دَارِهِمْ أَوْ تَحُلُّ قَرِيبًا مِن دَارٍ حَتَّى يَأْتِيَ وَعْدُ اللَّهِ إن الله لا يخلف الميعاد ولقد استهزى برسل من قبلك فأمليت للذين كفروا ثم أخذتهم فكيف كان عقاب أفمن هو قائم على كل نفس بما كسبت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 لكل هجر كتاب يمحو الله ما يشاء ويثبت عنده أم الكتاب وإما نرينك بعض الذين عدّهم أو نتوفّنك فإنما عليك البلاغ. بَيْنَمَا عَلَيْكَ الْبَلَغُ وَعَلَيْنَا الْحِسَابَ أَوَلَمْ يَرَوْا أَنَّا نَأْتِي الْأَرْضَ نُنْقِصُهَا مِنْ أَطْرَافِهَا وَاللَّهُ احْكَمُ لَا مُعَقِّبَ لِحُكْمِهِ وَهُوَ سَرِيعُ الْحِسَابِ وَقَدْ مَكَرَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ فَرِ اللهُ جَمِيعًا يعلم ما تكسب كل نفسه وساعل م الكفار لمن عقب الدار ويقول الذين كفروا لستمر سلام قل كفّا بالله شيدا بيني وبينكم قل كفّا عِلْمُ الْكِتَابِ الكتاب.